Sy nou kwane van En to god, so sa riha hanie Aadur naabdu ti mysere, sin awaan ni wane Awaan ni jelan drupad, sma hata sukanie Ura behra jytu zana, mani ghatta rintie Alfeinus أول عيني يرتدك يوفي رسل عاميي وأغدك سان ويد أريسينا كرايا من نزر يوم أغيس القصريات يقنسك ونسمي بيت رينا تاريكتي أرغيت بأن الزجر في الأستسس أول عيني لدد أوري السنوف أغشي أحور زند الببن سلحيات هذا برتينو اسامي هاني كيرينتوق دي دوتانن الاسس كل اكرايتن دمنا ارتق فوالي ارتمز الحدود لسم ستوريش متا اجارل سي جازود يختنك المنشري اجارل سوره سي منتا فرزيز كاحتزت في فلتيح راني رمجلاني هج ارتكه وغرس الزعيشري سادس كل السكت نسي كذا انتي كنت تغني لوحدك قد بس للتلفون ضحرت وفغرس يغي الدو سمر شي شي ايه قلت له يا ابن كيبسله ورلي تسمتي ما جات لفوت جات واللي متنيت بلا صوات اسم زي ويغلم مكان اسم زي فراخ اسم زولة عيالي لي اللهم انتي ستنزمتي عيالي اتنيت كاجا جالدورس حسوكم ايا يا اكسبي أكني جرور في دروي المتنة غيقال بيعمزودة تولدتني كينا أما متري تمزودة فكذا سنتي ساعي يغزن زائر جازنة ويارت ترنزنت أي اللي بوكاني زنزان كوات مزيت سنة سنة طمانة أما نرقى تمزت مغتن التفتي ايشاوشو فريقا اكل حياة شموش اريد لك راوري قاضي احققنا وفسنك هذا مزود زعين تقن شاور هاني ونعيرا ادي بيكس السولي سوال ادي جاوبي قريد امن اضطر الشيطان ايو سيو كان لقز اكمسر غتا شاتي ايقال مسخوتي الزنزال كأسي تاسل عاري ديغي حرق ايخت نغان ايغي موتي او ريلي كروتي بأزيرتي السلعيشان اتيكيد المزودية يا ناريح حالي اغنالا خيرادي قل ما شنو بني او صدق ديم دو بسو سريحه هاني او نور واني يسر <تصفيق> نفتي ذالحزار سوساريحه هاني اي تماريو لا تبال خيرك لورن إده وأهله إش اللي ده تعقل وغل فرح إيه ولا بندري اسمي جدي ولي ونص الخير أده حسين تبايحا حنو مراكي ولي عدلنا سيجال فنان الفنانة أرجو تاولو كلت إيه قد مغني سوالي إيه يا قلب بنصيري قال الفنان هو والي اجمع غدي استي قد الكسيت ازلفن واني جراني لا ديسك اللي راسني غي اهني البنسيرنا يجنقولا سيدي لانت دمن تسغنا مشرك اسوساي كان برج اس فونتش لحيتي اجي يفكر بالرويس ولكن ارتي دراس العين بن سنت الخير rum so time to go so saria